يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكلب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آن فبأي آلام ربك تكذبان ولمن خاطم قام ربه جنتان فبأي آل إربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل إربك تكذبان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان